النارحمن الرحيم الحمد لله ربعا وصلى الله وسلم وبركاته عبدالرسول محمد وعلى آله وصحبه يا جمعين هذه قراءة في مقدمة تفسير الشيخ الإسلام بزامية رحمه الله تعالى أيها لله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طرق الاستدلال قال قال المصند رفع دعوه فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند المستند إلى النقل وإلى طرق الاستدلال قال شيخ الإسلام رحمه الله الاختلاف في التفسير على نوعين منهما, منهما مستنده النقل فقط ومنهما يعلم بغير ذلك إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق شوف هذه القاعدة الذهبية هذه القاعدة ذهبية فالسلام رحمه الله عليه وقررها يقول علم إما نقلل وصدق يعني جهة من الإنسان نقلل وصدق أما طبعا القرآن كله فابت من جهة السبود القرآن ما في تعب لأن القرآن كله محكم نعم والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم النوع الأول الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل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 وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصد على الحق فيه دليلا فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه, منه اختلاف اختلافهم في لون كل أصحاب الكهف وفي البعض الذي ضرد به القتيل من البقرة وفي مغبار سفينه نوح وما كان خشبها وفي اسم الغلام الذي قتلوا الخبر ونحو ذلك فهذه الأمور طريق العلم, العلم بها النقل فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخبر فهذا معلوم وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهد ومحمد الإسحاق وغيرهم مما يؤخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة كما ثبتت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وكذلك ما نقل عن بعض عن بعض التابعين، وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل عن أهل الكتاب. فما تختلف التابعون لم يكن بعض لم يكن بعض أقوى أقوى لهم حجة بعض أقوالهم حجة على بعض وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أثقل مما نقل عن بعض التابعين لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أو من بعض من سمعه منه أقوى من نقل التابعين ولأن, النق... ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين ومع جزل الصاحب بما يقوله فكيف يقال لا فرق الكترحات وكذا عبد الله بن بن عاص حمل من ذلك شيئاً كثيراً حمل الكلام كلاماً الكتاب شيئاً كثيراً وعظم حمل كلاماً كثيراً لكن صحابة لن يكن الإختلاط فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقدمه عن تصديقهم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 فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلم والنقل الصحيح يدفع ذلك بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما يعرف بأمور أخرى غير النقل فالمقصود أن المنقولة أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين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 او قال مجهد أو قال كذا هذا عندنا في قواعد المحدثين هذا منقطع او هذا معلق سند إلى مجاهد مش موجود استند إلى مثلا عطاء مش موجود فهل يا ان توقف القول هذا حتى معه السند والنسبه او أن ذلك قد يسامح فيه ولا يخذ على قواعد المحدثين نقول الذي عليه عامة وهو العلم أن التفسير والملاحمة والمغازي قد يسامح فيها ما لا يسامح في غير من الحديث النبوي نعم لهذا قال أحمد ثلاثة ليس لها إثناد يعني لا يبحث فيها البحث الذي عند المحدثين التفسير والملاحم والمغازي نعم ويروى ليس لها أصل أي إسناد لأن الغالبة عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدين فيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم من المغازي فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم وأهل الشام كانوا أهل غزل الجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والثير ما ليس لغيرهم ولهذا عظم الناس كتاب أبي إتحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس مجاهد وعطاء ابن أبي رباح وإكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس فطاوت وأبي الشعفاء وسعيد بن جبيل وأمثالهم وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود ومن ذلك ما تميزوا به عن غيرهم وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن والمراسيل التي والمراسيل إذا تعددت طرقها. يقول شيخ رحمه الله اختلافوا في لون الكلب هذا فيه فائدة أبدا ليس فيه فائدة أحمر أسود أبيض وهل لنا طريق إلى العلم به لا ليس لنا طريق إلى العلم به. ولا فائدة لنا من معرفته لو م... <تصفيق> نعم فهذا لا نوقع فيه شيء ليس من العلم الذي يترتب عليه فائدة وأما النقلات التي فيها فائدة فإن الله سبحانه على قد وكل بها من يميزها ويضينها للأمة أما ما لا فائدة فيه فهذا نسكوط لو كان في لون الكلب فائدة لا الله في كتائه ولا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنة لكن ما الفائدة في لون الكلب نعم لون كلب أصحاب الكهف ما لنا طريق إلا الإسرائيلي والإسرائيلي ما هم موثوقين ولا فائدة لنا في العلم بلونه هل هو أحمر أسود أبيض؟ كذلك أيضا في البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة فقلنا ضربه بعضها وما هو وما هو البعض اليد الرجل الرقبة الرأس ما ندري هل فيها فائدة أبدا من أي خشب من شجر من الثنر من الساج نقدروها ما طروها في السماء ما عرضها في الأرض ما يهمس كعب الأحبار وأبو إسحاق كعب ابن ماتع الحبر يمني من, من مسلمة أهل الكتاب كان في زمن الصحابة وروى عنهم بعض, بعض الحديث النبوي وروى عنهم شيئا من القصص النبيين تفية سنة 32 في خلافة عثمان وهو بن منبه يمني أيضا ولد في آخر خلافة عثمان روى عن عبد الله بن عباس وابن عمر وروى عنه عبد الله بن ذينار الجمحي المكي وعوف ابن أبي جميلة العبدي وأقرانه تولى قضاء صنعاء وكان كثيرا نقل من كتب الإسرائيليات وألف كتابا في القدر ثم ندم ورد عنه وكان يعد فيما سوى ذلك ثقة صدوق وحديثه عن أخي همام في الصحيحين في سنة 114 فجرية ومحمد بن إسحاق ابن يسار المدني أحد لا سيما في المغازي والسير قال المعين ثقة وليس بحجة أيه. وقال أحمد حسن الحديث توفي سنة 151 هجرية مم. قال الشيخ هذه الفقرة تحقق لكي تعلق على الكتاب. أولاد هو. آآ آآ لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى من نقل التابعي قال الشيخ هذه الفترة تحقق لكي تعلق على الكتاب عروه ابن الضبير أحد الفقهاء السبعة ولد سنة 29 هجرية وتوفي سنة 93 وأخذ علم خالته عائشة وروا عن علي ومحمد بن سلمة وأبي هريرة لم يدخل في ل... لم يدخل نفسه في شيء من الفتن وكان عالما ثبتا مأمونا الشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي في سنة مائة وثلاث الإمام العلم أدركت 500 مائة من الصحابة وولي القضاء لعمر ابن عبد العزيز وهو من شيوخ ابن سيرين والأعمش وشعبه قال العبيدي مرسل الشعبي صحيح. الثالث الزهري ابن شهاد الزهري محمد ابن مسلم ولد سنة خمسين وتوفي سنة مائة واربعة وعشرين أحد الأعلام الأئمة وعالم الحجاز والشام والمدون الأول لعلم السنة بإشارة عمر ابن عبد العزيز وكان يقول ما استودعت قلبي شيئا فنسيته وهو من شيوخ مالك والليث ابن سعد وأطرى بهما وموسى بن عقبة من أقدم مؤرخي المدينة أخذ عن عروة بن, الزو... عن عروة بن الزبيت وعلى القمة بن أبي وقاص الليسي قال مالك عليكم المغازي بن أبي عقبة فانه ثقه وهي أصح المغازي في خلافه عبد الملك ومحمد بن إسحاق تقدم التاريخ به يحيى بن سعيد ابن أبان ابن سعيد الأموي الحافظ الكوفي أخذ العلم عن أبيه وأنشاه بن عروة وابن جريج وأخذ عنهم منه سعيد بن يحيى والإمام أحمد وإسحاق وابن معين توفي سنة 94 الوليد بن مسلم هو الوليد بن مسلم الأموي مولاهم ما معنى هذا نسبه إلى الأمويين أنه مولا لهم مولاهم أبو العباس الدمشقي عالم الشام أخذ العلم عن محمد بن عجلان القرشي وهشام بن حسان وسعيد بن يزيد والأوزاعي وهو مشيوخ الإمام أحمد وإصحاق وابن المديني وأبي خيثمة توفي سنة 195 <تصفيق> الواقدي هو أبو عبد الله محمد بن عمر ابن واقد الواقدي المدني أحد الأعلان وقاضي العراق وأخذ عن ابن عجلان القرشي وابن جريج ومالك وخلائق وأخذ عنه ابن سعيد وأحمد بن منصور الرمادي وطائفة كان علما بالمغازي والسير والفسوح واختلات الناس قال إبراهيم الحربي هو أمين الناس على أهل الإسلام لكن إيمة الحديث يرونه دون هذه المنزلة في السنة توفي سنة 700 هجرية هذه فائلة مهمة جدا لأن أهل كل بلد وطائفة قد يقول أعلم من البلد الآخر والطائفة الأخرى في شيء من مسائل الدين فإذا قيل لك من أعلم الناس بالمغازي فتما قال شيف رحمه الله أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق وعلل ذلك فإذا طبعا أهل المدينة يشهدون الغزو وابن الغزو كان عندهم وما أضر به كان على أرضهم <تصفيق> هو الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن الحارث ابن أسماء ابن خارجة ابن حصن ابن حذيفة الفزاري الكوفي ثم المصيصي أخذ العلم عن خالد الحذاء وحمايد الطويل وأبي طوالة ومالك وموسى بن عقبة والأعمش وأخذ عنه الأوزاعي والثوري مع أنه من شيوخه وغيرهما قال ابن أبي حاتم إمام ثقة مأمون الأوزعي وعبد الرحمن ابن عمر الأوزعي بنام من أعلام أئمة المسلمين. ما شاء كان المقصده بعلمه وفقه في الديار الشامية آخر دولة بني أمية وصدر دولة بني عباس. أخذ عن عطاء وابن سيرين ومقفل وقتادة ونافع. وأخذ عنه هقل. وأخذ عنه. وأخذ عنه هقل ابن زياد الثكسكي الدمشقي. وقاضي دمشق يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي وبقية بن الوليد الكلاعي الشمسي وأكثر حملة السنة والفقه والعلم من معاصره في الديار الشامية والأقطار الإسلامية الأخرى قال الإمام الفقيه الحافظ إسحاق بن رهوي إذا اجتمع الأوزعي والثوري ومالك على الأمر فهو سنة منذ الأوزعي سنة ثمان وثمانين وتوفي سنة ماء سبع وخمسين ودفن في رأس بيروت في الحي المعروف باسمه إلى اليوم التفسير أعلم الناس به أهل مكة بخلاف المغازي فإن أعلم الناس بها أهل المدينة لماذا؟ قال لأنهم أصحاب شائد أيهما أعلم التفسير أهل مكة أهل المدينة والإمكان قال لأنهم أصحاب ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وهذه تراجمهم مجاهد وابو الحجاج مجاهد ابن جبر المكي مولى السائب ابن ابي السائب ولد سنة واحدة وعشرون وتفية وهو ساجد سنة ماء وعشرون وكان من تلاميذ ابن عباس وام سلمة وابه هريرة وجابر ومن تلاميذه اكرمة وعطاء وقتاذة والحكم ابن عتيبة وايوم وثقه ابن معين وابو زرعة قال في تهذيب الكمال انه عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة وعطاء ابن أبي رباح يمني من الجند التي كان نزلها معاد بن جبل مبعوثا من النبي صلى الله عليه وسلم وتحول عطاء إلى مكة وبلغ مرتبة الإمامة والفقه وانتهت إليه الفتوى بمكة قال في ابن عباس لأهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء توفي سنة 14 ولهذا كان عطاء رحمه الله من أعلم الناس بالمناسك كانت مغوفة المناسك الأولى وأكرمة مولى ابن عباس وأبو عبد الله إكرمة البردري أحد, أحد الأئمة الأعلام قال الشعبي ما بقي أحد أعلم أعلم أعلم بكتاب الله من اكرمه توفي سنه ما وخمسة ابن كيسان يمني من اليمن أيضا أبرك خمسين من الصحابة وبلغ منزلة الأئمة الأعلام وأخذ عنه الصفوة من أئمة التابعين وعن ابن عباس إني لأظن طوصا من أهل الجنة توفي تف... تف... يوم القروية سنة 2 و 6 الله. شوف ابن عباس يقول وصلى عليه هشام بن عبد الملك وابو الشعفاء جابر بن زيد الأذي البصري قال ابن عباس هو من العلماء توفي سنة 93 وقيل بعد ذلك وسعيد بن جبيت مولى بني والبة من بني أسد بن خزيمة أخذ العلم عن ابن عباس وعن ابن عمر وعبد الله بن المغفل المزني وعدي بن حاتم أقام في الكوفة وكان في أول أمره كاتبا لعبد الله بن عدة بن مسعود ثم لأبي فردة الأشعري ثم تفرغ للعلم والقرآن حتى صار إماما علما حتى أخذ عنه علم أنثال أبي عمر بن العلاء والمنهال بن عمرو وسليمان الأعشاء الأعمش وأيوب السخ السختيالي وعمر بن ورحمة الله ورحمة ولما صار عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على عبد الملك بن مروان انضم إليه سعيد بن جبير وكانت وقعة بير الجماجم التي قتل فيها عبد الرحمن وانهزم أصحابه فذهب سعيد بن جبير إلى مسافة في الخرائص ثم في الخرائص خالش فيها بعض العلماء وكذا ولازال الخارجون عن الحاكم إلى اليوم يستدلون بهذه لازال هؤلاء اليوم وليس في فعله هؤلاء يخده لأنه أنكر عليهم من سادات السلف في عصره أنكر عليه ما وفق لهم ومن ذلك أنهم جاؤوا الحسن رحمه الله تعالى وقالوا ألا تخرج معنا وكذا فنهاهم عن ذلك ما هي الشديد فلما خرجوا تركوا قوله وقالوا انظروا إلى ما يقول هذا العلم بالجيم انظروا ما يقول هذا ثم كلامه فيه وخرجوا فقتلوا جميعا فقتلوا جميعا فذهب سعيد بن جبير الى مكة وقبض عليه واليها خالد بن عبد الله القصري ورسل الى الحجاج فذكر له الحجاج ما صدق من احسانه لي فساله فما اخرجت عليه فقال سعيد بيعه كانت في عنقي لابن اشعث فغضب الحجاج وقال افما كانت بيعه امير المؤمنين عبد الملك في عنقك وأمر بقتله وكان ذلك بواسط في شعبان سنة 95 ويرى أعلام الدين وإمت وإمته أن الحجاج ارتكب أعظم الإثم بهذه الفعلة المنكرة ماشي. قال الإمام وحمد قتل, الحج... قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه الله أكبر زيد بن أتلم كان أبوه مولى عمر بن الخطاب أخذ العلم عن أبيه وعن عبد الله بن عمر وعائشه عائشة طفية سنة طفية سنة وثلاثون. ولا باتصل بالصرحة نعم بالصرحة نعم إذا تعددت طرقها يقول شيخ الإسلام رحمه الله حديث الموصل والحديث الذي يقع فيه الله <تصفيق> الصحابي الصحابة يكون مروّت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث موصل عند أهل العلم وقد يطلق على المنقفع أنه موصل وهذا قد يكون في الصلاح الفوقه أما عند الصلاح المحدثين الصاحب الخاص هو الحديث الذي يقع منه الصحابة ويرصله التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول مثلا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني هوه مش ممكن من كل ممكن نايمن هذه مسألة يعني هل هل, هل الموصل يجبر يعني الطرق نعم المرسل ليس ضعيف يعني القوي الضعيف ينجبر فلو ورد من طرق وله مخارج غير هذا المخرج فادع على انه اصلا وهذا صواب نعم والمراسل اذا وجد له غير من غير المخرج هذا نعم، والمراسيل إذا تعددت طرقوها وخلت عن الموافاة قصد أو الرشائق غير قصد كانت صحيحة قطعا، تمام. فإن النقلة إنما إذا تعددت طرقوها وخلت من الموافاة، فإن النقلة إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحب الكذب او أخطأ فيه. فمتى سليم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطأوا على اختلاقه وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد علم أنه صحيح مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال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 تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطعة من أحدهما لصاحبه فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله أو يجذب كذبه ويجذب الآخر مثله أما إذا شاء أنشأ قصيدة قويل ذات, ذات فنون على قافية وروي فلن تجري العادة, العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرد بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه، وكذلك إذا حدث حديث طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون وطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا وبهذه الطريقة يعلم وبهذا الطريق وبهذا الطريق يعلم يعلم صدق عامة ما تعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات. وإلا يكون أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعة ناقل لكن مثل هذا مثل هذا لا تضبط الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريقة الطريق بل يحتاج إلى ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل قبل أحد بل يعلم مقطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عذبة إلى عذبة إلى عذبة وشيبة والوليل وأن عليا قتل الوليد وأن حمزة قتل قرنه ثم يشك في قرنه هل هو عذبة أو شيبة وهذا الأصل ينبغي أن يعرض فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأسعى لهم وغير ذلك.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 ابن مسعود وأبي بن وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علما يقينا علما يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن مما يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن من هو فوقهم كما يعلم الرجل من حال من جربه وخدره خبرة باطنة طويلة أنه ليس مما يصرق أموال الناس ويقفع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك وكذلك التجعون بالمدينة ومكة والشان والقصة فإن فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرد وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا من ما يتعمد الكذب في الحديث فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد النسيرين وابن قاسم بن محمد وأوسعيد بن المسيد وأعبيد السلماني وعلى القمة أو الأسود أو نحوهم. المرسيل هل تكون صحيحة ام لا ونحن نعرف مما سبق ان المرسيل هي التي رفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسمع منه اما تابعي وهو لم يسمع منه او صحبي فالمرسل هو الذي يرفع التابعي او الصحبي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فلو روى محمد بن عدي بكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فمنه مرسلة لانه لم يسمع منه قطعا محمد بن أدي بكر ولد في عام حجة الوداع لكن مع ذلك قال أهل العلم إنما رسل الصحابة حجة وأما مرسل التابعي فالتابعون يختلفون فمنهم من يقبل مرسله ومنهم من لا يقبل فالذين تتبعوا وعرف أنه أنهم لا يرسلون إلا عن صحابي مثل سعيد بن المسيب، فإنه قد قيل إنه يرسل إلا عن أبي هريرة فيقول مرسله صحيحة. والذين ليسوا على هذه الحال ينظر في المرسل نفسه إذا تعددت طرقه وطلقته الأمة بالقبل كان هناك مثلا جلالة قدر المرسل ذي فعيد بعض العلماء قال تجاوز في المرسل الفعيد فعيد ثقة ثابت وأن مرسله التي أرسلها مما هي مما حدث لي عن أبي ورير هذا في مرسل كبار التابعين. أما في مرسل الصحابة فإن الصحابة كلهم عدول. تقبل المراسلين فعائش رضي الله عنه تحدث مثلاً عن فترة الوحي عن حديث الوحي وهي أقل لم تسمعها لكن خديها الوصفة فما ذكر هذا الوصف أبو غيرة الذي أكان متأخراً حدث أيضاً بوصايات ولم يذكر لأن صحابة كلهم عدوم نعم مر علينا مثال من ذلك في حديث عامر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا فيه ذكر الديات والزكاة ومنه أن لا يمس القرآن إلا طاهر المؤلف رحمه الله يقول المراصيل إذا تعددت طرقها وليس فيها اتفاق أو مواصعة عليها فإنه يعلم بأنها صحيحة ثم ضرب مثلا لو أن رجلا أخبرك بخبر عن واقعة. وفصل ما فيها تفصيلا كاملا عن كل ما جرى فيها من قول وفعل وإن زدت فقل ومن فضول وهذا الرجل ضعيف عندك ما تثق لكان لكن جاءك رجل اخر وحدثك بنفس الحديث وانت تعلم انه ما حصل بينه وبين الأول مواطاه ولا اتفاق ثم جاء ثالث ورابع وهكذا وإن كان هؤلاء كلهم ضعاف ولكن كون كل واحد منهم يذكر القصة على وجه مطابق للآخر مع طولها هذا يبعد أن يكون الخبر مختلقا لكن لو كانت القضية واقعة صغيرة مثلا وجاء انسان وحدث بها ثم آخر وكلهم ضعاف فإنها قد لا تصل إلى العلم وإلى الجزء بأنها حق لأن مثل الكذبة الواحدة قد تقع قد يقولها قائل ثم يقولها ثان ثم يقولها ثالث وما لها اصل مثل أن يكون الناس يريدون أن يروعوا الناس فقالوا إنه سقطت مثلا قذيفه في مكان ولكن لا وصفوها وجاء اخرون وهكذا ربما يكون هؤلاء قصدوا بذلك الترويع وكذبوا في هذا لكن يأتون يحكون لنا قصة بتفاصيلها القولية والفعلية هذا يبعد ان يكون ذلك على سبيل الكذب الا اذا علمنا ان بينهم اتفاقا او مواطاة على ذلك هذا هو حاصل ما ذكره المؤلف رحمه الله وكل ذلك يريد به ان يؤيد ان المراسيل اذا تعدد الطرقها وعلم انه ليس هناك مواطاة ولا اتفاق فإنها فانه تكون صحيحا تعددت المخرج ثم ذكر ثم أذكر أيضا أذكر أيضاً أن أن المؤلف رحمه الله يقول العادة العادة لأن مثل هذه المسائل الخبرية كما قال ابن حجر لا مدخل للعقل فيها ولو أننا أخذنا بكل احتمال عقلي ما بقي علينا خبر يمكن, يمكن صدقه ولا حكم يمكن إثباته لأنه في في المجادلة كل إنسان يورد لك احتمالا يقول يحتمل كذا وكذا المعنى أن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله إنما إن يمكن تثبت به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريقة يعني فيه دقائق ثانية غير, غير مثلا المجمل الذي اتفق عليه فهذه الدقائق ما تثبت بمثل, بمثل هذا الطريق بل يحتاج إلى طريق آخر أصح منه وهو لا يتكلم عن المراسيل يتكلم عن هذه الحادثه التي وقعت وحصل فيها التفصيل فيه دقائق مثلا تفصيلية من هذه الحادثه قد لا تثبت بهذه الطريق بل تحتاج إلى نقل صحيح يعتمد عليه باثباته لأن هذه الدقائق في ضمن الحادثة ونحن نتكلم عن الحادثة عموما فالحادثة عموما تذبط بهذا الطريق التي توافقها فيها لكن الدقائق والتفاصيل ما تذبط إلا بطريق يذبط به مثل هذه الدقائق والتفاصيل <تصفيق> أبو صالح الثمان هو ذكوان المدني أخذ عن بعض الصحابة وشهد الدار وسنع منه الأعمش ألف حديث قال أحمد ثقة ثقة توفي سنة ماء وواحد هجرية والأعرج عبد الرحمن النهرمز المدني القاري أخذ عنه بعض بعض الصحابة أخذ عنه الزهري أبو الزبير محمد بن مسلم المكي أبو الزناد المدني قال البخاري أصح الأسنيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي ريرة توفي الأعرج بالأسكندرية سنة ثمان وسبع عشرة صح الأسناد هذه أيضا تكلم فيها المحدثون هل فيه هناك من هذا صحيح يقال هو أصح بإطلاق وأن الصحة نسبية تكلم عن علم ذلك والذي يترجح أن الصحة نسبية الصحة نسبية, نسبية. وإن هناك صحة مطلقة نقول هذا الإسم هو أصح الأسند على الإطلاق ولكن هذا الصحة نسبية قد يكون أصح الأسند عند رشام قد يكون أصح الأسند عند البخاري صح الأسند عند مثلا إلى علي صاحب سندل علي أصحر أسندل إلى ابن سعود لكن السند مطلق يقال هذا أصحر سندل هذا والذي الذي يظهر أنه لا يوجد سليمان بن يسار المدني مولى ميمونة أحد الفقهاء السبعة أخذ عن بعض الصحابة وأخذ عنه قتاد والزهري وعمر بن فعيد حفيد عبد الله بن عمر بن العاص طفية سنة ما أو بعدها عن 73 سنة محمد بن سيرين البصري مولى أنس ومن أقران الحسن بن أبي الحسن أخذ عن بعض الصحابة وأخذ عنه طائفة من التابعين قال ابن سعد كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها إماما كثير العلم توفي سنة 110 بن محمد حفيد أبي بكر الصديق وأحد الفقهاء السبعة أخذ عن بعض الصحابة وأخذ عنه طائفة من أعلان التابعين قال أبو الزناد ما رأيت أحدا أعلم بالسنة من القاسم وفي سنة ما وستة وسعيد بن المسيب المخزومي المدني رأس علماء التابعين وفردهم وقال المسيب والمسيب ضفا وبالفتح والأسرع المحدثين وفاضلهم وفقههم قال عبد الله بن عمر هو الله أحد المقتدى بهم وقال أبو حاتم هو أثبت التابعين عن أبيه ريرة لأنها كان صهره ولدت سنة خمسة عشر سنة 93 وتسعون وعبيده وعبيده ابن عمرو السلماني من قبائل مراد توفيت سنة تفية النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق إليه أخذ عن علي وبن مسعود أخذ عنه الشعبي والمسيرين كان يوازي شرايح في القضاء والعلم توفيت سنة 72 وسبعون هو ابن قيس النخعي الكوفي أحد الأعلام روى عن الخلفاء الراشدين الأربعة وطبقتهم وأخذ عنه الأئمة النخعي والشعبي توفى سنة 62 عن 80 سنة والأسود هو ابن يزيد النخعي الكوفي أخذ عنه مسعود وعائشة وأبي موسى وأخذ عنه إبراهيم النخعي وطبقته كان يختن في كل ليلة في كل ليلتين وحج 80 حجة وطلع سنه 74 هؤلاء ابائي ساتيني بالمثلين في <تصفيق> جامعتنا الجريه اولى سبحان الله حفظ الله عز وجل يمضي لا ما في مصابع ولا في طبعة كتب ولا فجعل الله عز وجل صدور هؤلاء الرجال هي الكتب التي حوت العلم يعني حاصل هذا المحاضر كله أن النقل الذي تحتاج الأمة إليه ويكون مترتب عليه فائدة هذا النقل حفظه الله عز وجل بإذن الله أما النقلات التي فائدة فيها فهذه النقلات كثير منها يعني ذهب مع التاريخ نعم.